وليش متو بنا أعداءنا وليدخلوا فينا ليس منا إنما أقوم به من أجل الخوف من ما حصل في ذلك الموضع وغيره فإن تصفيه الدعوة السلفية قوة وأنا والله والله أنني حريص على جمع الكلمة وشاد إلى أن أبين حال هؤلاء وأن المشايخ يبقون في سلام وأن المشايخ يبقون في احترام وهم لا يحسبون لهذا الحساب ولا يقدرون هذا المقدار ما أدري من يقر بهم علينا ويعبيهم ويشحنهم لقصد هذا المعنى لهذا القصد لهذا المعنى آه آه قوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وهي عبارة عن أسئلة من أهل السنة والجماعة بتعز وبالديس الشرقية بحضر موت لهذا أوصي وأكرر بالتحالف والتاخي والتحاكم إلى الكتاب والسنة وعدم تمكين المخالفين. لقد وقع الناس في حرج وقلق من نزولات بعض المشايخ نزولاً مختلطاً فلاهم نزلوا عند إخوانهم السلفيين فحسب فنصروا الحق وأهله ولاهم نزلوا عند البرامج المتحزبة فحسب وراح الناس من هذا الحرج ليعلم كل سبيله. فما نصيحتكم لطلاب العلم والقائمين على الدعوة في مناطقهم في مثل هذه المواقف؟ أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى سجلت هذه المادة في ليلة السبت في التاسع والعشرين من شهر جمال الثاني لعام 1431 من الهجرة نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين والآن مع المادة المذكورة ثم أضيف إلى ذلك أنهم زارون مرة من المرات وقالوا لا نختلف من عجل عبد الرحمن وهي كلمة سديدة وقالوا بقينا كذا وكذا من أجل في جمعية الحكمة وما اختلفنا مع الشيخ نعم يا إخوان ما مع الشيخ لكنكم ما كنتم تبنون المساجد من بعض فائل الخير وتذهبون إلى أناس تعطونهم فيها تمسكونهم فيها بكفالة الدعاء وبعض الناس محتاج وما يفرح إلا بذلك وإذا به يخرج من هنا ويوقف كأنه ما عرف شيء هل تعاملتم بهذا مع الشيخ هذا ما حصل بسم الله الرحمن الرحيم اخواننا الزوار حفظهم الله معهم أسئلة وكلهم يرغب في الإجابة عنها وهي كثيرة في الحقيقة إن شاء الله نستغل الوقت وقد رغب أخو أخواننا أهل تعز أن يبدأ بأسئلتهم إذ جاءوا بها مقدماً يتفضل من حب أن يقرأها ويليها أسئلة, أسئلة إخواننا أهل الديس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذه أسئلة إخواننا أهل السنة والجماعة السلفيين في منطقة البيرين وما جاورها مدرية المعافر محافظة تعز من الله عليهم بزيارة شيخنا الناصح الأمين يحيى ابن علي الحجوري وطلابه في دار الحديث بدماج ووفقهم الله عز وجل حيث أن كثيرا منهم كانوا يسمعون و. لم يروا هذا الدار ولا هذا الخير فمن الله عليهم بزيارته فازدادوا له حبا وازدادوا له شوقا ورغبوا بأن يقدموا اسئله لشيخنا حفظه الله تعالى فقالوا السؤال الأول هل الصلاه على الراحله خاصة هل صلاة على الراحلة خاصة بالسفر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 أنه كان يصلي الوتر إذا كان في سفر على راحلته وأما الحذر فلم يكن يصلي على راحلته في الحذر ولم يكن يصلي ايضا ألا ما يعني ماذا الوتر عليها لا الوتر ولا غيره من النوافل وخير الهادي هاديه بارك الله فيكم ونفع الله بكم السؤال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه نهى عن وصل صلاة بصلاه حتى ينصرف أو يتكلم هل هو خاص بالجمعة مع نافلتها أم لا فإن لم يكن خاصا فهل يكون عند صلاة فريضة بعد فريضة كالسفر مثلا أو نام عن صلاة أو نسيها حتى أتى وقت الأخرى فهل لا بد من تحويل المكان أو التكلم بين كل صلاة وصلاة حمله بعضهم على صلاه الجمعه والذي يظهر انه عمم ذلك انه لا يصل نافله بفريضه يظن انها متصله بها وأنها من جنسها حتى يتكلم فمن صلى مثلا صلاه المغرب وذكر الله وفصل بين صلاه المغرب وبين النافله بذكر لله أو بكلام فإن هذا كافي وله أن يكون في مقامه فيصلي النافلة أما أن يسلم ثم مباشر يقوم بغير ذكر وبغير أي تكلم إلى صلاة النافلة في ذلك الموضع مما يشعر أنه اتصل بها وأنه وكأنه صلى المغرب خمسا هذا الذي كرهه جمهور العلماء هذا الذي كرهه جرهور سواء كان في سفر أو في حضر ولا مانع من أن يصلي صلاة فريضة ثم إذا سلم منها أمر بإقامة الصلاة الثانية وهي فاصل بين الصلاة الأولى والاخرى فلا يحمل عليها الحديث إنما يحمل على ما ذكرنا جزاكم الله خيرا السؤال الثالث اشتهر بين الدعاه إلى الله عز وجل أنه إذا آتاهم محاضر جعلوا له مقدمة قبل المحاضرة وبعد المحاضر يجعلون له شكرا فما حكم هذا ان استمر عليه التعريف بالمحاضر بما لا إطراء في ذلك ولا مبالغة كونهم يقولون محاضركم في هذه الليله هو فلان بن فلان الشيخ الفلاني أو ما الى ذلك لا محظور، إلا أننا أنكرنا شيئا وهو الإطراء والمبالغة في ذلك ربما تكون المقدمة ربع ساعة أو أكثر والمحاضرة ربع ساعة والمؤخرة والشكر وما إلى ذلك أكثر من ربع ساعة فإذا المسألة يعني فيها شيء من المبالغة ومن المعلوم حفظكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما عطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله قول عبد الله ورسوله ولقد عهدنا في ازمنه قريبة أنه كان إذا حاضر المحاضر لا يكون هذا المبالغة وهذا الإطراء ومرة من المرات قام الضراسي وقدم للشيخ وأطرى وزاد كثيرا في الكلام وطول فأنكر عليه الشيخ جدا انكر عليه الاطراء وانكر المبالغه والتطويل وما الى ذلك في الكلام وهذا الذي عليه السنه يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس قولوا بقولكم الاول ولا استجريينكم وفي الاخذ ولا استهوينكم الشيطان والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ايضا في الجانب الآخر أن الدولة البويهية وكذا أيضا بعض الذين علمت من لما زهد الناس فيهم ولما جنحوا وجنفوا عن الجادة ألبسوا ذلك ومسحوه بالقاب ضخمة ومبالغات وإطراءات هذا ديدا أولئك الأناس والرافض إلى الآن ربما يكون الإنسان ليس بعالم إنما هو عنده مطالعات أو عنده كذلك غلو في البيت أو ما يلقبونه بآية الله آية الله الخميني آية الله كذا آية الله كذا حاخامات ما إلى ذلك من الألقاب وفي أزمنة مضت أنكر شيخ الإسلام تلك الألقاب ناصر الدين تقي الدين مجد الدين شمس الدين كمر الدين إلى غير ذلك الألقاب أنكرها وإن كان بعضهم ربما حصل على هذا الألقاب وهو كاره ممن من علمتم من أهل العلم لكن مع ذلك هذه اشتهرت بعد القرون المفضلة لما حصل فيهم الدخل والدخن والمخالفات ألزقوا هذه الألقاب على كثير من الناس بما لهم عنها غنى أوصي نفسي وإخواني حفظهم الله بالسكينة. عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع وغالباً تجد أن الذي يشعر من نفسه الانهزام أو قيل فيه يعني جريح بحق أو غير ذلك إذا جاء عند آخر ربما من هذا الباب تجد أن أهل الأهواء يعدلون بعضهم بالمبالغات الحبيب، الولي الله، كذا وكذا فمن هذا الجانب لرد ما قيل فيهم من الحقائق العلمية والبراهين الواضحة فهذا لا ينبغي ولا ينبغي لأهل السنة أن يتشبهوا بذلك وكل في مقداره قد جعل الله لكل شيء قدره لا افراط ولا تفريط فالحق يقال انزل الناس منازلهم من كان من ذوي الفضل إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوه نعم ويؤتي كل ذي فضل فضله وغير ذلك من الأدلة فلا إفراد ولا تفريض الله يوفق الجميع جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين السؤال الرابع رجل أوصى أن يدفن في أرضه ولا يجعل بين مقابر المسلمين فهل تنفذ وصيته أم لا إن كان قد أوقف تلك الأرض وجعل نفسه مقدمة فيها بحيث أنه يكون مدفونا فيها ويليه غيره فلا بأس بذلك وإن كان يدفن في أرضه المزروعة الموطوءة بمفرده فهذا عرضه إلى أنه يمتهن وإلى أنه ربما ينبش وغير ذلك من الأضرار التي قد تحصل عليه والمخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم سلام عليكم أهل الديار وأن مقابر المسلمين تكون على حده ومقابر الكافرين تكون على حده سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين نعم ومر النبي صلى الله عليه وسلم, من حديث بشير من أن الله عليه وسلم مر في مقبرة فقال لقد سبق هؤلاء سبقا عظيما ونظر إلى الكافرين فقال لقد فات هذا خير عظيم أو نحو ذلك الشاهد من هذا أن الأصل كوب... أن يدفن الإنسان في قبور المسلمين ومقابر المسلمين وهذا الفعل لا ينفذ لأنه مخالف لما تقدم من الأدلة جزاكم الله خيرا السؤال الخامس ما حكم من يفسر القرآن بهواه ويقول مثلاً عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال مفسراً لها النبأ العظيم هم آل البيت هذا ليس بصحيح وهذا ليس بمقبول منه وفي ذلك يضلل ويبدع إذا كان التفسير على غير برهاء النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وذكر الله عز وجل ما بعدها يفسرها من نبأ يوم القيامه سبحانه ماذا يوم, يوم القيامه اخبار الله سبحانه وتعالى به وغير ذلك من الانباء ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين نعم اذ يختصمون يعني يختص كما قال الله عز وجل يعني ما ما كان لي من علم بالملائئه الاعلى اذ يختصمون كل هذا في الكفارات وفيما يتعلق بامور يوم القيامه اما هذا التفسير فتفسير ضلال فمن فسر القرآن على غير كتاب الله ولا غير سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني من الاثار الثابته ولا غير ما التفسير الصحيح فانه يضلل بهذا التفسير لانه يتلاعب بكتاب الله فويل الذين قال الله سبحانه وتعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فبيان القرآن يجب أن يكون على ما اراد الله سبحانه وتعالى لا على الأهواء بارك الله فيكم السؤال السادس ما حكم من يقول أهم شيء العقل ونستخدم العقل في كل شيء في تفسير القرآن ولا نأخذ من السنة إلا ما دخل العقل حكمه أنه ظال أنه من أصحاب المدرسة العقلية التي هي عبارة عن ضلال لقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب درء تعارض العقل والنقل هذا الفكر ليس وليد العصر بل هو قديم عانى منه سلفنا رضوان الله عليهم وفندوا أقاويلهم ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومنازل من الحق تبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء أقل لما تذكرون وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير من خالف الكتاب السنة عرض لعذاب الله ثم يوم القيامة يتهم عقله بأنه ليس بعقل رشيد وما كان من هذه العقول المخالفة الكتاب السنة فهي كاسدة فاسدة فإن الأصل أن العقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح أما هذه العقول التي ترد الأدلة فإنها عقول فاسدة من جنس عقول الظلال منحرفين الزائغين عن الكتاب والسنة لا يجوز أن يعبأ بقولهم إنما من باب الرد وبيان ضلالهم بارك الله فيكم السؤال السابع ما حكم من يقول أن قطع يد السارق لا داعي له؟ هذا قول يتعارض مع القرآن يقول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فمن دواعي قطع يد السارق حفظ أموال المسلمين ومن دواعي قطع يد السارق جزاء ذلك السارق وزجرا له وزجرا له أن هذا حق لله سبحانه وتعالى حتى لو سامح المشروق عليه فإنه إذا سامح في ماله وتنازل لا يترك ولي الأمر قطع يد السارق لأن هذا حق لله قال جزاء أي هذا جزاؤه بما كسب نكالا من الله فالله عز وجل جعل هذه عقوبه له ومن تنكر لذلك أو رأى أن هذا لا داعي له كأنه يرد القرآن ومن رد شيئا من القرآن يكفر هذا كل لا يقبل كل هذا الأقوال فاسدة كلها ترد كلها رد على كتاب الله بارك الله فيكم ما حكماً يقول للنساء لا داعي للحجاب وربما حاول مع النساء بإقناعهن بذلك وهو نظير ما تقدم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفوراً رحيماً هذا أمر الله هذا دين الله هذا كتاب الله كلمة لا داعي لذلك كأنه يقول لا داعي لهذه الآية فيرد كتاب الله فهذا خطر عظيم على من قال هذه الأقوال والله عز وجل يقول تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وإن هذا القرآن يهدي التي هي اقوم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل, فبذلك قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون فهذا عدم فرح بهذا الخير وبهذه الأحكام وتنكر لها من كان على هذا الحال على خطر عظيم وجب عليه التوبة إلى الله عز وجل بارك الله فيكم ما حكم من يستضيف دعاه التنصير إلى بيته والخروج معهم والدخول معهم لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك مثل الجليس الصالح وجليس سوء كحام المسك ونافخ الكير الحديث متفق عليه نبي موسى وهؤلاء يجلساء سوء وهؤلاء دعاة فتن وهذا من التعاون على الاثم والعدوان إيواء لعن الله من آوى محدثا ومن اشد المحدثين الكفار فلا يؤوون ولا كذلك يدعون ولا يجعل بيتهم مأوى بيتهم مأوى لامثال هؤلاء الدعاه إلى الشر إن الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين الله جعلهم في أذلين أن تكرمهم وتعزهم والله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنوا بالله لهم يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ومجالستهم ودعواتهم وسيله إلى هذا الخطر العظيم بارك الله فيكم السؤال التاسع ما نصيحتكم لمن ياتي المنصرون إلى بلادهم بحجة السياحة وسماع الزوامل الشعبية وتسجيلها وبحجة تلقيح الحيوانات وتعليم صناعة الجبن وغيرها فما نصحتكم وخاصة لعقال البلاد ويستدل بعضهم على أنهم أقرب مودة الدليل ليس في موضعه فهم كفار ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم وإنما الآية نزلت في النجاشي وفي أصحاب النجاشي لا تجد أن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجد أن أقربهم ودد الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى سبب النزول يبين أنه في أولئك الصالحين النجاش وأصحابهم من الذين آمنوا وأنهم بكوا حتى أضلّت يعني لحاهم وأنهم يعني ماذا وصفهم الله بوصف حسن فحامل الآية على هؤلاء الكفرة الفجرة فهم للقرآن في غير موضعه فهم غير صحيح وظلال سحيق أمر ثاني أيضا ايواءهم وكذلك الرضا بهذه التعاليم وكذلك الدخول في أوساطهم مفاتيح شر هم مفاتيح شر فهذا وسيلة للتنصير ووسيلة لمودتهم وقد سبق الدليل على تحريم ذلك قال الله سبحانه وتعالى لا قال الله سبحانه ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم فوالله لا يريد المسلمين خيرا في دينهم ولا دنياهم ولكنهم دعاة إلى أفكار وجب الحذر منهم وجب الحذر منهم والبعد عنهم نعم بأدلة كثيرة سبق ذكرها في الأجبة على أجوبتها الحيس حيث الحيث بارك الله فيكم السؤال العاشر إذا صلى الرجل على صل... إذا صلى الرجل صلاة الجنازة على أكثر من قبل وفيهم الرجال والنساء فكيف يكون وقوفه كان يسعه أن يصلي على عند صدر الرجل عند رأس الرجل وسط المرأة يكون ذلك أيضا حتى في القبر يقف عند رأس الرجل وسط المرأة وإن كانوا على قبور متراصة كلها سوية يعني من حيث لا تقديم ولا تأخير فيجتهد في ذلك ويقف عند الرأس وهو شامل للجميع تقليبا بارك الله فيكم السؤال الحادي عشر إذا مات الميت ولم يغسل وما ذكروا إلا بعد الصلاة عليه فما العمل وكذلك هل يغسل ثم يصلى هل يغسل ثم عليه مره اخرى ام لا جمهور اهل العلم على أن الترتيب لازم من حيث التغسيل ثم الصلاه عليه ثم الدفن وانه ان اختل الترتيب وجب اعاده الصلاه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بغسل الميت ثم يصلى عليه ثم يدفن وهذا هو الصواب سواء يعني كان ذلك عمدا ام نسيانا نسوا فصلوا عليه ولم يدروا أنه ما غسل ثم بعد ذلك شعروا انه ما غسل يغسل ثم تعاد الصلاة عليه هكذا إذا دفنوه بغير تغسيل ينبشون القبر ويخرجونه فيغسلونه ويصلون عليه أما إذا غسلوه ونسوا الصلاة عليه ودفنوه فالذي يظهر أنهم يصلون على قبره على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر تلك المرأة وغيرها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا انتشر دعاة الرأي والعقل في تلك المناطق فما رأيكم في من يقول أن الصلاة ليست ضرورية إنما هي مجرد امتثال فإن صلى لا بأس وإن كان مشغولا فتسقط عليه وما من يقول إن الصلاة النوافل ليست ضرورية ويزهد الناس عنها القول بأن الصلاة ليست ضرورية كفر أكبر لأنه رد للأدلة الدال لأن الصلاة مفروضة على المسلمين إن الصلاة كانت المؤمن... إن المؤمن كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله لعلكم تؤطيع الله الرسول لعلكم ترحمون وأدل كثيرا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر فمن قال إنه لا حاجة للصلاة لا داعي للصلاة سواء كانت يعني ماذا لا داعي للصلاة أو ما كان من هذه التعبيرات هذا القول ولو صلى وقال لا داعي للصلاه لا حاجه للصلاه يكفر ولو صلى يكفر ولو صلى للادله الداله على وجوب الصلاه وان هذا ينكرها ويرد ما دل عليه كتاب الله ومن الرد ايه واحده من كتاب الله كفر نعم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم الايه اما القول بان النوافل لا داعي لها فهذا كلام غير صحيح باطل ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وما صار سابقين إلا بأنهم كانوا محافظين على الواجبات ثم المندوبات بدليل قول الله سبحانه وتعالى بدليل قول الله سبحانه وتعالى فمنهم سابق بالخيرات ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فدل على أن السابقين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم إنما سبقوا بطاعه الله عز وجل وبالاعمال الصالحه فهذا القول باطل ولا يقوله مستقيم بل لا يقوله مسلم بر نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا انتشر الرافضه في تلك البلاد ويسجدون على احجار فماذا يقصدون من سجودهم على حجر الرافضه لا عبره بافعالهم قاتلهم الله أن يؤفكون قال ابن حزم رحمه الله يحتجون علينا بقول الرافضه ما أولئك بمسلمين تكفيرهم عند جمهور العلماء فلا عبره بفعلهم على أنهم يقصدون من ذلك أن تربة جميع الأرض نجسه إلا أرض كربلاء يأخذون طينة من تلك الأرض يجمدونها ووضعها في جيبه يصلي عليها إذا أراد أن يصلي تلك الصلاة الباطلة يضعه ويصلي عليها باعتبار أنها طاهرة ثم هو يقف على أرض الأرض النجسه في حد زعمه ويقعد بركبتيه أيضاً على الأرض النجسة في حد زعمه إنما يمكن الجبهة فقط والأنف أيضاً على الأرض النجسة فإذن هؤلاء قوم بور نعم كم, كم بلغ دم الحسين رضي الله عنه أصار بحيرة حتى بلل كربلاء أرض كربلاء وعلى أنهم يعتقدون أن دم الإنسان نجس فهذه أقوال زينا لهم الشيطان وزخرفها لهم وعلى كل هذا الذي نعلمه من اعتقادهم أن الأرض كلها نجسة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض طهورة تربتها طهورة حديث جابر وجاء حديث حذيفة بنحوها أينما أدركت أحدكم الصلافة ليصلي فإن عنده ماءه وطهوره غير ذلك وهم يردون هذه الأدلة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السؤال الرابع عشر ما حكم التامينات الشخصية للموظفين وصورته أن يخصم من راتبه الشهري مئتان وخمس وثمانون ريال باختياره فلو حصل له حادث وفقد عضو من أعضائه يعطى قيمة العضو الذي فقده أو في حالة وفاته يعطى نحو مليون وخمسمائة ألف ريال يمني علما بأن بعض منظري حزب التجمع اليمني قد أجاز ذلك وقال سيروا أيها المعلمون على بركة الله والله نستهل هذا لنا فيه شريط فيما يتعلق بتأمين الأرواح وتأمين كذلك أيضا يعني هذه التأمينات تأمين السيارات والشركات وتأمين البواخر وأن هذا أمر محدث فقد كانت عندهم الأراضي وعندهم البيوت وهم أنفسهم لا يؤمنون هذا التأمين لا في يعني بيت المال ولا في غيره فهو أمر محدث وقد يصير إلى أكل أموال الناس بالباطل الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مثال على ذلك صاحب باخرة دفع مبلغا يسيرا شرى له باخرة ودفع له مثلا إذا كان حق الدولة أو شركة أو سيارة يدفع مبلغا ثم قد لا يحصل له حادث ولا تغرق يعني عالته تلك ولا لا تصدم سيارته لا يحصل له حادث فيبقى يدفع تلك المال للغير وهو يعني ماذا في تلك الشركة ويأخذونه أولئك وليس لهم حق فيه ولا تعبوا فيه ولا كانت نفسه طيبة إنما ألزم فيه بغير حق وآخر يأخذ له اله من الآلات فمباشرة يضرب بها يصدم بها يصدم بها ولم يكن دفع شيئا ويأخذ من أموال الناس بغير حق وليس له في اتعاب أتعاب ولا طيبة نفس إنما ألزم الزاما هذا من الظلم أدى الظلم ولهذا كانت الفتوى الصائبة للعلامة ابن باز ومن جرى مجراه من علماء الحديث والسنة بالنهي عن ذلك وإنما هذه فتوى الحركيين المستحسنين مثل شلتوت وبعض الشلاتيت السؤال الخامس عشر ما حكم رفع العلم على البيت أو وضعه أو تعليقه على الجيب يعني أن بعضهم ربما اغترى بهذا الفتوى وهو على خير لكن أصلها من عند الإخواء المسلمين ومن عند الذين لا يتعرن الدليل أصلها رفع العلم على البيوت لا حاجة لذلك لا حاجه قبل أي من تذاكرنا ما يتعلق بهذا وأنه لا حاجة بذلك بما يغني عن عادتي في هذا الموضع سواء كان علما يعني لدوله أو كان علما لدولة مسلمة أو كافره كل هذا رفعه على البيوت ورفعه شعاراته على السيارات كل هذا تقليد للكفار وكل هذا مما لا حاجة لنصب البعد عن ذلك تعظيم دين الله عز وجل وكذلك الراية عند الجهاد وما إلى ذلك أما هذه الأعلام رفعها من حين إلى آخر هذا مما لا داعي له وما تقدم فيه أوضح من هذا بارك الله فيكم السؤال, الخامس. السؤال السادس عشر ما حكم زواج المسيار وما صورته زواج المسيار حكمه جائز صورته أن امرأة لا تريد الى العشرة مكفية في بيتها ومكفية في شأنها وكذلك نفقتها وهي بحاجة إلى عشرة رجل صالح فلهذا تسايره بحيث يبيت عندها ثم ينصرف وهي مكفية في حالها وقد قالت سودة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا كبرت و رأت النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة إلى عائشة رضيت ببقائها في عصمته وجعلت ليلتها لعائشة وهذا أصل هذه المسألة أما ذلك المحرم هو زواج التيسير الذي سموه الغربيون زواج فرند محرم بين حرمته في شريط خاص بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السؤال السابع عشر هل للمخلوعة عدة وهل لزوجها أن يرجعها بعد, بعد الفراق؟ وماذا لو كانت حامله منه المقتلع تستبرئ بحيضه فقط تستبرئ رحمها بحيضه وليست لها عده لانه ليس بطلاق على الصحيح بل هو فسخ واذا اراد زوجها ان يرجعها في بعقد جديد ومهر جديد وليس وليس كشان الطلاق الرجعي هذا هو لو كانت ولو كانت حامل منه وأراد ارجاعها فإنه يرجعها ولو كانت حامل من قبل أن تضع حملها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خير السؤال الثامن عشر ما حكم جمع الصلاة في المطر وهل إذا وجد من يفعل ذلك يصلى معه تلك الصلاة طيب هذا أجيب عليه تكرارا يضاف لكم إن شاء الله السؤال التاسع عشر هل يثبت لله الملل وكذلك التردد؟ هذا لو ينقل من الكنز الثمين السؤال العشرون إذا أراد الرجل أن يشتري سلعة من تاجر وهي غير موجودة عنده فهل يجوز للمشتري أن يدفع الثمن قبل وجود تلك السلعة عند التاجر؟ أجيب عليه وملخص ذلك إن كان عربونا لا بأس وإن جعله وكيلا له لا بأس في هاتين الصورتين لا محظور في ذلك السؤال الذي بعده ما صحة هذه المقولة لأن نتفق على أمر مرجوح خير من أن نفترق على أمر راجح قول باطل وجب على المسلمين أن يتحروا الحق وأن يلتمسوا الصواب وأما المجاملة على حساب الدين كل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فإذا اتفقوا على مخالفة شيء راجح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يفترقوا لأنها لأن المخالفة من أسباب الفتنه في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا السؤال الثاني والعشرون ما الجمع بين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة قام اليها واجلسها في مجلسه وكذلك هي تفعل ذلك إذا دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بوَّبَ عليه شيخنا في الجامع الصحيح باب يقوم الشخص لآخر ويجلس في مجلسه وحديث أبي بكر وابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الرجل من مجلسه ويجلس غيره فيه نهى أن يقام الرجل إذا أقيم وقال له قوم يجلس فلان وهو ليس راضي بذلك فإن هذا خطأ أما أن يقوم بطيبة نفس الله أو يقدمه في بعض القربات مثلا إلى الصف الأول فمثل هذا لا محظور وعليه ينطبق قصه فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تفسحوا لا بأس أما أن يقام الرجل من أجل أن يجلس الآخر أو يقوم له باعتبار أنه ألزم بذلك فعلى هذا يحمل لهذا له المعنى السؤال الأخير إذا عمل شخص عملا رياءا ثم تاب إلى الله فهل يجر على امله الأول ومثاله رجل بنى مسجدا رياء ثم تاب إلى الله فهل يجر على بنائه المسجد وتكون هذه الأسئلة الأخيرة ونطلب من الشيخ حفظه الله نصيح لإخواننا في تلك البلاد حيث أن الرافضه ينتشرون ويستغلون المواقف بين المدرسين وبين طلاب المدارس وكذلك الصوفية حيث أنهم يقربون من ضريح ابن علوان وبارك الله فيكم ما كان رياء محضا وأقيم على غير إخلاص فإنه هباء منثور قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي أنا أغنى شرك عن الشرك من عمل, عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فهذا عمل متروك بنفس السنة يتفضل من أحب أن يقرأ له أسئلة إخواننا أهل الديس وبقي وقت ان شاء الله لها وزيادة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 فهذه أسئلة يقدمها طلبه العلم من الديس الشرقية حضرموت إلى شيخهم العلامه الناصح الأمين ناصر السنة وقامع البدعة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه السؤال الأول. ما هو القول الصواب في توجيه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وصفه لأقوام دخل الجنة بأنهم لم يعملوا خيراً قط بما لا يتعارض مع حديث كفر من ترك الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه الفكرة انفرد بها مسلم وقد قدم الشيخ رحمه الله لبعض من بحث في هذه المسألة ورأى كفر تارك الصلاه وناقش هذه الفكرة بالذات على أن الحديث متفق عليه وجل الرواه ما ذكرها هذا اولا ثانيا على القول بأنها ثابتة إذ أنها في صحيح مسلم نعم يجاب عنها بأن هذا في حال قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله هذا ينفعه توحيده وممن يشفع فيهم من يدخل الجنة إن شاء الله بتوحيده ولو لم يكن عاملا خيرا قط السؤال الثاني المرأة المرضع المرأة المرضع التي ينقطع حيضها لمدة طويلة إذا طلقت كيف تحسب عدتها؟ تبقى المرضع تبقى حتى تحيض إن كانت وهي ما من ذوات الحيض قال الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو فلو طلقها مثلا في ولادها في ولادتها ثم بقيت نحو السنتين وهي ترضع ولدها ولم تحيض إلا بعد السنتين تبقى حتى تحيض ولا تنتهي عدتها بذلك الطلاق إلا بعد أن تحيض ثلاثة قروء لأن الأقراء هي الحيض على الصحيح نعم. الآية. السؤال الثالث هل حكم الاستعادة من الأربع بعد التشهد يجري على الصلوات التي فيها تشهد واحد؟ كصلاة الفجر والصلاة النافلة بلا شك نعم لأمول عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب النار ومن فتنة المحيا من فتنة, فتنة المسيح الدجال هذا واجب حتى ولو كانت الصلاة نافلة أن يقول هذا الذكر أو كانت ثنائية أو ثلاثية لا مخصص لها بصلاة دون أخرى السؤال الرابع ما هو قول أهل العلم في سنية ركعتين عند دخول المنزل وعند الخروج منه من حيث صحة الحديث والعمل به العمل ليس عليه ولا أعلم في ذلك ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحري لهذا الأمر وإنما السلام على أهله بركة وبركة على أهله أما أن يتحر الصلاة عند الدخول بما يسمى بصلاة البيت وعند الخروج بما يسمى بصلاة عند الخروج فهذا لا نعلم عليه ما يكون أصلاً في الباب ولا كذلك عليه عمل السلف ولعل بعضهم وهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع صلى في بيته وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم وما إلى ذلك من الحث على الصلاة في البيوت ولا اتخذ مقابر إن كان كذلك فهذا خطأ أما تحر صلاة لهذا المعنى فليس من السنة السؤال الخامس ما حكم نوم الرجل في البيت وحده وهل صح الحديث في ذلك؟ نعم صح صح في ذلك وهو مكروه عند أهل العلم إذا كان ينام وحده عرضة إلى الوساوس عرضة إلى إلى عدة أمور فنعم مكروه. السؤال السادس ما حكم النوم على البطن مع الدليل؟ كرهه عدد من أهل العلم ولا نعلم دليلا عليه من حيث هيئة. ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على جنب وقد استلقى وقد أما هذه الهيا فمكروها ولا دليل عليها ولا دليل عليها ولو لم يثبت الحديث أنها ضجعت الشيطان أو ما إلى ذلك فإنها من حيث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ينبغي اجتنابها مكروها السؤال السابع أو السادس ما حكم النوم أو السابع هل ورد شيء من الأحاديث أو الآثار في نوم المرأة على ظهرها يعني جواز ذلك وعدمه أفضل ما يكون النوم للرجال والنساء على الجنب على اليمين وأما كونها مثلا تنام على ظهرها تنام على ظهرها نعم الظهر فيما يعني ما يلحظ أنه ذكر في ذلك إلا أنه لا يصل إلى حد الحرمة ولا يصل إلى حد مثلا أنها ارتكبت النمل أو لا لها ما تقدم أنها على جنب تنام على جانبها هذا الافضل ومن حيث الاستلقاء للرجال أو للنساء في حالة النوم الأول أن يكون على جنب السؤال الثامن شخص له رصيد في البنك بالعملة اليمنية فإذا سافر إلى دولة أخرى فإنه يسحب من رصيده عبر البنك بعملة تلك الدولة مباشرة هل يجوز ذلك لا هذا لا يجوز لأنه صرفه ما عدم التقابض سواء صرف عملة يمنية بسعودية أو دولارات أو عملة دولارات بيمنية ولم يحصل تقابض كل هذا خطأ إلا هاءها ها كما في الحديث السؤال التاسع لدي قطعة أرض عجزت عن بنائها وهناك وكالات تتولى بناء المساكن على أن أدفع قيمة بناء المسكن بالتقسيط. خلال أعوام فما حكم هذه المعاملة إذا كانوا يبنون له عبارة انهم يبنونها ويعطونه يسكن ويبتغون الأجر من الله عز وجل وهو يقصط لهم بدون ربا بدون ربح يبتغون الأجر من الله عز وجل فهذا فعل وما تفعل من خير يعلمه الله وأما إن كانوا يبنونها ثم يضاعفون عليه القيمة وما بنوها إلا لقصد الأرباح ولا يعنون أن ذلك يعني لو أعطوه مليونا يبني له بيتا وقالوا رد لنا المليون بمليون مئتين هذا ربا واضح وصار من الاحتيال أنهم يبنون له بمليون ثم يسجلون عليه مليون مئتين أو أكثر من ذلك عند التقسيط هذا ربا بحيلة يجب اجتنابه وقد نقل أكثر من واحد في هذه المسألة أن هذه الحيلة نظير حيلة اليهود الذين أرادوا الاحتيال على يعني ماذا الحوت في يوم السبت واصطياده في يوم السبت وقد نهى عن ذلك السؤال العاشر هل يقال لمن قتل في جهاد شرعي استشهد في فلان او فلان شهيد وهل هناك فرق بين العبارتين هذا او هذا إذا كان ظهر لهم من ذلك أنه قتل وهو في ظاهره مقبل غير مدبر مقاتل الكافرين يرجى ان لا باس بها يرجى ان لا بأس بها في حكم الظاهر نعم. السؤال الحادي عشر غرز الحربة في مصلى العيد سترة هل هي سنة مقصودة لذاتها؟ لا ليس لذاتها في العيد فأي سترة مجزئه وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم استحبه باعتبار أن بعض الأماكن قد لا يكون فيها سترة فيكون موفره جاهزا ما دل على وجوب الصلاة إلى سترة استحباب النبي صلى الله عليه وسلم لحربه للصلاة إليها أما أن تكون حربة لصلاة العيد خاصة يعني ماذا يستحب لصلاة العيد خاصة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم للحرب في أكثر من موضع وفي أكثر من صلاة فهذا ليس من السنة السؤال الثاني عشر مجموعة أكل بصلا ثم صلوا جماعة في غير المسجد فهل يجوز لهم ذلك وهل النهي يشمل الجماعة ولو كانت خارج المسجد لا ما يشملهم إنما إذا حصل أذى للمسلمين لبعضهم البعض وجب الإنسان يكف عن أذى غيره ولو كان بريحة البصل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا بهتان اثما مبينا الملائكه تتاذى ما يتاذى منه بنو ادم الحديث فإذا لم يحصل لهم تأذيا أو صلوا مع بعض لا باس ما لم يدخلوا المسجد فلا ينكر عليهم السؤال الثالث عشر بعض الصيادين يصطادون السلاحف ثم يقص منها العضو الذكري يقص منها العضو الذكر يعني الذكر وهي حية ثم يرجعها إلى البحر السؤال هل يجوز أكل هذا العضو كعلاج وهل هذا من التعذيب لها الذي نعلم أن السلح يجوز أكلها سواء ما ذكر أو غيره وعلى كل إن كان للعلاج هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فلا مانع من أن يأكلها كلها ويأكل من ضمنها ما ذكرته. نعم وحتى هذا إن احتاج إليه وكانت يعني ماذا وتركها الأولى أن يأكلها وإن تركها وسلمت أو ربما يعني أشفاها الله ما في معنى السؤال الرابع عشر ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرفع ثوبه عند قضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض هذا مما يذكر مبلغ المرام وشرحه نعم وأنه من الآداب فنعم الحديث محتاج به السؤال الخامس عشر بعض الآباء يرغمون أولادهم بالدراسة في مدارس تلزم الطلاب بسماع النشيد الوطني في الطابور هل يطاع الأب في ذلك؟ ما يطاع إذا ألزموهم بمعصية؟ في الطابور ما يطاع إذا ألزموهم بمعصية لا بلباس بناطيل ولا بالنشيد الوطني المخالف يعني ما علم من المخالفات فيه مثلا مثل يعني بعض الأناشيد التي ذكرها في الدفاتر فلا يطاع في ذلك ولا حاجة لهم بذلك وإنما يجلس حتى ينتهون من زجلتهم تلك ويدخل الفصل تركوه كذلك ولم يعمل معصية فعله وإلا الذهاب يدرس في أماكن لا ضرر عليه في دينه السؤال السادس عشر هل ينكر على من قسم التوحيد إلى اربعه اقسام باضافه توحيد المتابعه إن قال التوحيد توحيد الله عز وجل ينقسم الى أربعة اقسام هذا قول ماهو صحيح قول ما هو صحيح فهو توحيد الربوبيه والالوهيه والأسماء, والاسماء والصفات وان قال في الجملة التوحيد بما اضاف اليه توحيد المتابعه فان هذا فيه شيء من الاجمال فيه شيء من الاجمال او لا أن يذكر توحيد الله ثم يقول وقد ذكر ابن القيم ما يتعلق بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وجعله متبعاً وحدهما إلى ذلك أما أن يضاف إلى توحيد الله عز وجل ويقال التوحيد ينقسم إلى أربع أكسام مما يفهم أن توحيد الله إلى ذلك هذا انتقد السؤال السابع عشر إذا أقيمت الصلاة في المسجد وأنا أصلي النافلة في البيت فهل أدخل في قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إن كان من ذوي الأعذار فلا كان يكون مريضا أو يعني ماذا في بيتها أو ما إلى ذلك فلا وإن كان لا عذر له وهو من يشهد الصلاة في جماعة فيترك الاسترسال في النافلة وإن كان يمكنها أن يكمل ثم يدرك فعلا وإلا لا يسترسل في النافلة ولا يبتدئها من جديد ويشمله الحديث السؤال الثامن عشر من حرم على نفسه شيئا مباحا من غير يمين هل عليه كفارة؟ قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ولهذا كان القول الصواب في هذه المسألة ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين أنه إن حرم شيئا مباحا له مجرد تحريم أنه لغو أن هذا لغو نقله عن بعض الأئمة أن هذا لغو وأن القول بالتكفير فيما إذا صحبه يمين أما بدون يمين فلس إلا مجرد لغو ولا يجوز له أن يحرم شيئا حل الله له السؤال التاسع عشر من اكتسب أموالا من طرق محرمة كالتجارة في المخدرات والربا والرشوة ثم تاب إلى الله وصلح حاله وقد بنا من تلك الأموال بيتا ونحوه فهل يلزمه, يلزمه شيء تجاه تلك الممتلكات؟ هذا أفاد من القيم فيه فائدة عظيمة في زاد المعاد بما حاصله أنه إن كان قد بنى منه وقد فعل وفعل من الأشياء التي قد علم أنها كلها من حرام فإن جعلها في وجوه الخير للمسلمين ذلك براءة لذمته إلا تصدق بنظير ما احتاج إليه من السكن. في مصالح المسلمين العامة وسكن في ذلك البيت بما يجعله أنه حلال تصدق بشيء من حلال في وجوه الخير بما يجعل ذلك بديلا عن ذلك المحرم كلامه في هذا الموضع بنحو هذا يراجع في زاد المعاد السؤال العشرون إذا وصلت قضية حد كسرق أو زنا إلى الشرطة ولم ترفع بعد إلى القاضي فهل تجوز الشفاعة فيها؟ الشفاعة في الحدود فيما يتعلق ما يجب في يصلح فيه العفو يصلح فيه العفو أما إذا بلغت بعض الحكام أو بلغت بعض القضاه أو بعض المسؤولين فوجب على من بلغت إليها أن يوصلها إلى من يعنيه الشأن, الشأن إلى من له الشأن في ذلك فنعم أما السرقة فإن حصل فيها عفو من الذي سرق عليه بقي حق الله يجب أن يؤخذ من السارق للآيات التي تقدم ذكرها في الاسئله الماضية وأما الزنا ايضا وإن تنازل من هتك عرضه في ذلك فإن ايضا بقي حق الله عز وجل في ذلك الأمر المهتك لأنه حق بقي فيه حق الأولياء وحق ذلك رب العالمين فيقام عليه الحد فيقام عليه الحد إن بلغ إلى ادناهم السؤال الحادي والعشرون زوج المرأة السابق هل يعد محرما لبناتها من زوج آخر؟ نعم لأن دخول الزوج السابق بأمهم الدخول بالمرأة يجعله بناتها حراما عليه نعم فهو محرم السؤال الثاني والعشرون رجل دبح شاتا ثم بعد الدبح نواها عقيقة فهل تجزئه؟ الذي يظهر نعم ما دامت يعني لم يأخذ منها وما زالت هي الشاه. كل مولود مرتهم بعاققة يعق عنه وعن المولود شاه وعن الأنثى شاه وعن الذكر شاتين وما زالت سليمة ونواها قبل أن يجزي أهل بعض الآخرين يعني شاه كاملة فلا بأس السؤال الثالث والعشرون قراءة الرقية على الجمادات كالسيارات ونحوها وعلى الحيوانات كالبهايم مباشرة أو تقرأ في ما ثم يرش عليها ما حكم ذلك؟ اما على الجمادات من احجار وأشجار وسيارات وما الى ذلك فهذا خطا واما على ذوات الارواح فنعم لانها تتضرر بالعين وكما انها تتضرر ينفعها تنفعها الرقيه كما ينتفع بنو ادم بذلك باذن الله عز وجل ينفعها الله عز وجل بها والجمادات مثل السيارات يدعو يدعو الله عز وجل ان يدفع عنه وعن ماله الشر والفتن و... ويعيذ ماله وما إلى ذلك مما جاءت به الأدلة وبعد أن تصاب بعين تلك السيارة وتيكثر عطبها يصلحها يصلها الورشة السؤال الرابع والعشرون إذا كان أحد أطراف البيع في المسجد والطرف الآخر خارج المسجد يعقد معه الصفقة عبر الهاتف هل يدخل في النهي؟ نعم يدخل في النهي ولو كان أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه إنما بنيت المساجد لذكر الله السؤال الخامس والعشرون رجل صلى الظهر وهو مقيم ثم سافر مباشرة فهل له أن يصلي الراتب البعدية؟ يصليها وهو مقيم كما أنه صلى الظهر وهو مقيم يتبعها بالراتب وهو مقيم أما إذا ضرب في الأرض وترك النافلة وترك النافلة إلى أن ضرب في الأرض فلا يلزمه ذلك السؤال السادس والعشرون هل لطالب العلم السلفي عذر في السكوت عن بيان الحق في فتنة العدني بعد أن وصلت إلى هذا المستوى من الوضوح؟ أما إن كان عرفها وعايشها ومع ذلك تجد منه المجمجه وتجد منه كذلك الرضا بالباطل فهذا من عدم إنكار المنكر ومما علمناه من منهج سلفنا رضوان الله عليهم أن أهل السنة إذا وقعت فتنة يعني يعرف ناصحهم يعرف الناصحون ويقومون بإنكار المنكر أي كان قال ابن سيرين رحمه الله ما كانوا يسألون عن سناد حتى وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيأخذ عنهم وينظر إلى أهل البدعه فيلا يأخذ عنهم وإننا لا نعتبر مثل هذه التحيزات ومثل هذه كذلك ايضا السكوت ممن يعني ممن يستطيع أن يتكلم بالحق بما عرفه هذا غش هذا غش وليس بصحيح ثم إن الإنسان قد يقول انا ما ظهرت لي حزبية طيب ظهر لك فرقة ظهر لك ايضا فتنة أحدثها في الدعوة فرقة أحدثها في الدعوة تحريش أحدثه في الدعوة هو من معه ضجه وتضيع اوقات يعني طمع أهل الأهواء وأهل الفتن في الدعوة السلفية كذلك أيضا مضادة لأهل السنة ظهر لك هذا ظهر لك تحريش الحكومة عليهم في بعض المواطن ظهر لك المسابقة إلى المساجد ومحاولة الانحياز والتعصب إذا ظهر لك هذا وقد علمته ما لك عذر أن تقول أنا ما يلزمني هذا وما أتكلم بهذا فإن هذا من كتمان العلم لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون هذا هو بارك الله فيكم السؤال التالي لقد وقع الناس في حرج وقلق من نزولات بعض المشايخ نزولا مختلطا أقول من كتمان العلم وإضافة إلى أن ما ذكرته يفيد بيقين أن هذه حزبية تابعة للحزبيات الأول حذو القذة بالقذة وإن اختلفت في المسميات نعم من حيث الفتنة بل وأشد وما الحزبية إلا مثل هذه الأفعال فليست الحزبية محصورة على انتخابات ولا على بطاقة بطاقة قيد ولا كذلك أيضا على أنه مال إلى جمعية كذا أو إلى جمعية كذا ومن قال بذلك فلم يحرر المسألة بل هذا تهويش وتلبيس هذا هو بارك الله فيكم ما ذكرته أو أشرت إليه كافي في الحكم على شخص بأنه ضاد الدعوة السلفية هذا قل قل فرق عمل فتنه صار يعني مبغضا للحق وأهله صار صاحب هوى ما يتقيد بالدليل في بعض المواضع أو في نعم ما إلى ذلك هذا يكفي هذا يكفي في الحكم على الشخص بأنه صاحب فتن وأنه يعني عمل تحزبا وتعصبا وشرا لقد وقع الناس في حرج وقلق من نزولات بعض المشايخ نزولا مختلطا فلا هم نزلوا عند إخوانهم السلفيين فحسب فنصروا الحق وأهله ولا هم نزلوا عند البرامك المتحزبة فحسب وأراحوا الناس من هذا الحرج ليعلم كل سبيله فما نصيحتكم لطلاب العلم والقائمين على الدعوة في مناطقهم في مثل هذه المواقف والله كما ذكر توفقك الله ووفق من يسمع أن الناس أوقعوهم في حرج وأوقعهم في ربكة اي والله أوقعوا الناس في حرج في ربكة وفي اختلاف بسبب هذا الاضطراب وبسبب كذلك هذا الخلط والناس قد عرفوا فتنة العدني ومن يليه وأبغضوا ما صنع وما جنى ولهذا إلزامهم واقحامهم بالخلط مع هؤلاء يضيق صدورهم فكان هذا مما يثير الاستعجاب والاستنكار كيف يفعلون هؤلاء مثلا في تعز عدد يسير عدد يسير من هؤلاء المتحزبه واخواننا الذين هم قائمون على الدعوه من زمن قديم والذين هم ايضا لهم دروس ولهم علم ولهم محاضرات كلهم ينكرون هذا ويعرفوا وعرفوا حزبية هذا الرجل ونأونه عنها فتجد المشايخ يكرسون جهودهم أصلحهم الله لإثارة هؤلاء القلة الذين يعدون على الأصابع من أجل أن هم مضادين لإخوانهم الواقفين مع دماج ومع يحيى ومع الحق ما نقول مع دماج ومع يحيى مع الحق الذي علموه في هذه الدعوة وفي هذه الحقائق والبراهين في هذه المسألة بل بلغني أن بعضهم يعزى هذا إلى الشيخ عبد العزيز صلحه الله إن ثبت, يعني إن ثبت هذا عنه ولا سمعت هذا مجرد سماع قال لواحد في القاعدة القاعدة إخوان طلاب من هنا رأوا الحقائق تبعوها بكل وضوح قال له اجعل لك مسجداً وننزل المشايخ عندك نكون نزل المشايخ عندك لواحد يا إخوان ويتركون إخوانهم أهل القاعدة من أجل أنهم أولئك ما يعني وافقوا ما يريدون في التوقف لأنهم قالوا وقفوا فقالوا كيف نوقف؟ هذا شيء اعتقدنا هذا منكر رأينا فانتم توقفوننا عن, عن حقائق فلهذا لما لم يوقفوا لم يوافقوهم على التوقف الخاطئ الباطل عملهم بهذا المعاملة وهكذا في سقطرة واحد قال له أبو بكر معاهي يسيرة ما الذي يسير؟ ما أدري يعدون والدعوة هناك على خير كثير ويتصلون كثير يقولون يا أخي ينزل عندنا فلان وينزل عند الحزبيين ونحن ندعوه ونقول له تعال يا أخي أنت شيخ السنة ومشايخ السنة ما أنت من مشايخ هؤلاء الحزبيين وتفصل الدعوة فيابا إلا أن ينزل عندهم ويقول تعالوا إلى هنا ويريدون أهل السنة ودار الحديث بدماج على ثقة لها في العالم تخضع للبرامكة كما يقولون يريد أن يخضعوا الدعوة السلفية بقضها والقضيض إلى البرامج الله اليسيره وأننا يعني ماذا ي... إما أن نسير على طابورهم وإلا نزلوا عندهم وتركوا إخوانهم أنا من ضمن الذين يستعجبون من هذه الأمور ومن هذه الأفاعيل نسأل الله لهم الهداية لقد عهدنا منهم الحرص على لم الشمل وجمع الكلمة وهذه الأفعال تالله ب... والله وتالله وبالله ليس من هذا في سرد ولا ورد وليس من الحرص على لم الشمل ولا جمع الكلمة ومن لم الشمل وجمع الكلمة أن يقال للشارد ارجع إلى الطريق هؤلاء قوم تركوا الخير وضادوا الدعوة وهم قلة قليلة لو تركوهم وما أرادوا ولم ينعشوهم ولم يفعلوا هذا الأفاعيل يوم من الدهر يقولون نحن آسفون ونحن تائبون إلى الله عز وجل ويرجعون إلى الطريق الجاده التي كانوا عليها وتركوها فما هذا يا جماعة؟ هذه التصرفات من محاولة, من محاولة تنفيذ رغبات الذين يتربصون ويتحينون فرصة الدعوة ما هذا؟ أنا أتعجب كما يتعجب من سمعتم إخواننا في الديس حسن باشعيب وإخوانه الدعوه هناك قائمة على قدم وساق لماذا يذهب عند الحمر وينزل عند الحمر وهو حمر حامض مثل اسمه؟ نعم لماذا يذهب ينزلون عند الحمر؟ ويتركون الدعوة. يتركون الدعوة التي هي قائمة ولو نزلوا عند إخوانهم وتركوا هؤلاء القلة المفتنين المتحزبين فإنهم بحاجه إلى أن تجتمع كلمة اهل السنة يوم من الدهر إلى الرجوع إلى جادة الصواب ولكن يكررون فيهم ويشدون فيهم ماليا ودعويا ومعنويا وما إلى ذلك من أجل أن يضعفوا دار الحديث بكلها وطلابها ومن معها من أهل الخير ومن تنوذوا فيها هذا مستحيل ولقد قال لي بعض القائلين ولا أريد أسميه وكان بحضور أخينا عادل صاحب وكالة التوحيد وبحضور أخينا عبد الرقيب الكوكباني قال لي سيكون الأكثر معهم قلنا سهل نحن من جاءنا علمناه ومن راح أرض الله واسعة نعم وأظن أن هذا تلبية لهذه الرغبة تلبية لهذه الرغبة من أجل أن يشق الصف هذا ما هو صحيح هذا هدف لشق الدعوة أنهم ولو كان عشرة أو عشرون وهم قد يعني ذهبوا بمفردهم خسرناهم خسرناهم يعني ليس من الميزة ولا من الأفضلية أن يكون معي الأكثر ومعهم الأقل أو معهم الأكثر ومعي الأقل الميزة أن أولئك والإنصاف والصدق وما يرضي الله سبحانه وتعالى أن المبطل يقال له عد إلى الصواب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ثم أضيف إلى ذلك أنهم زارون مرة من المرات وقالوا لا نختلف من عجل عبد الرحمن وهي كلمة سديدة وقالوا بقينا كذا وكذا من أجل في جميعية الحكمة وما اختلفنا مع الشيخ نعم يا إخوان ما اختلفتم مع الشيخ لكنكم ما كنتم تبنون المساجد من بعض فائل الخير وتذهبون إلى اناس تعطونهم فيها تمسكونهم فيها بكفالة الدعاء وبعض الناس محتاج وما يفرح إلا بذلك وإذا به يخرج من هنا ويوقف كانه ما عرف شيء هل تعاملتم بهذا مع الشيخ هذا ما حصل نعم يا إخوان ما كنتم تقولون ذلك اليوم إنكم أيها الناس وقفوا لا توافق الشيخ في هذا القول الذي رآه في جمعيه الحكمة وإنما كنتم أنتم ساكتون في هذه القضية بالذات أما الآن فإن كثيرا من المجالس ومن زارهم ومن يعطونه جرعه وان لم يعطونه هجموا عليه او اتصلوا له من مكان كذا وكذا خلوكم مع العلماء وقفوا طيب يا اخي انتم اذا أخطأتم تريدوا الناس كلهم ان يخطئوا هذا حرام هذا معناه انكم تدفون الناس تدفعون الناس الى عدم انكار وإلى كذلك ايضا الى الخطا الذي انتم عليه راوا وسمعوا وشاهدوا ما الى ذلك نعم يا اخوان ايضا في هذه في تلك المسائل كان الطلاب في غاية الاحترام للشيخ سواء الذين, يعني يعني الذين حولكم أو حتى أولئك الذين خرجوا ما كان أحد يقول أن الشيخ لا ديق ولا ولا ولا إلى آخره أما هؤلاء فجرئوا علي جرأة شديدة حتى تجرؤوا علي وعلى الدار وصاروا يحذرون وينهون وينعون عن خير وعن علم وعن هدى نعم يا اخوان ما كانوا ايضا الإخوان في هذا في حالهم في تلك الفترة ما كانوا في تلك الفترة يعني عندهم جفاء من اخوانهم السنه بل كان التزاور للشيخ والموده وبينهم وبينه الاخاء وحاله الاب مع ابنه والاخ مع اخيه اما الان فنشعر بجفوه نشعر بجفوة ونشعر بانحياز ونشعر بالحياز وبمحاوله تجميع التجار إليهم بعض التجار المحبين للخير وهكذا وبناء المساجد وتمسيك من كان في حولهم من كانوا توقفا قالوا تعال حياك الله ومن كان يرونه على الجاده هنا حاولوا ينقبض منه في وجهه ولو بأشد الوسائل هذا ما عهدناه والله إلا من جمعية الإحسان وجمعية يعني الحكمة بل أشد مما حصل من قبل أنا الآن أصارح هذه مصارحة طيب هذه نقطة أخرى فيما يتعلق بالمقارنة بين جمعية الإحسان وبين التوقف أضف إلى ذلك أن هذا الاتفاق الذي اتفقت معهم أن لا نختلف أنا والله ما زلت عليه ولم انكثه ولم انقضه وأنني ما زلت أكر على ذلك الحزب جادا إلى أن يتميز أهل السنة عنهم حتى يعرفوا قدر أنفسهم وينفعهم ذلك ولا يغرروا بالناس لأنهم ضربوا الدعوة ولا يغرروا بالناس ولا يفتنون الناس ولا يضيعونهم ولا يحزبونهم ولا يقوعهم في بدعو خرافات شر تضيع وبعد عن العلم وتضيع في حدبه وإلحاقهم إما بما قد تذاكرناه من قبل وإما بغيره كان هذا واجبا علي مما رأيت أنا وكل ناصح وكان هذا والله نصح لهم ونفع لأولئك الشاردين ولسائر المجتمع لمن يعرف هذه الحقائق ولست ألزم أحدا بقولي فأنا بشر ولا أجوز لأحد تقليدي ولكن أرى وجوب إنكار المنكر ووجوب أن من عرف الحق لا يجوز له السكوت عنه إذا أن هذا تشبه بالكفار ولا يجوز التغرير بشباب المسلمين ولا بيش طلاب ثمرة الدعوة وأن يغشوا وأن يخدعوا وأن يقال لهم يعني ماذا هذا لم يتبيز به الحق مع أنه قد قالوا إننا وإن كنا لم يتبين لنا في ذلك الحال قلنا وإن لم يتبين لكم لكن فيما دار أن لا يعترضوا الدعوة أنا أبين وأكر ولم يقف أمامنا أولئك الفرق أصحاب الفيز وأصحاب السمسرة في الأراضي ولكن وقف إلينا كما يقول إخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي وقلتهم سهام صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وقفوا بالمراصد جادين مشتغلين مستعملين يعني ماذا ألا من هنا إلى هنا وكذلك يعني محاضرات من هنا إلى هنا وجري وجر وجر, وجر الناس وقفوا ايش وقفوا ايش وقفوا وقفوا لا تقولون كلمة الحق وقفوا معناه في صدر الدعوة السلفية هذا لا أرجوه من المشايخ وفقهم الله و... وليعلموا ان هذا نفسه وإن مشى معهم اناس وكان معهم الاكثر او معي الاكثر انه سعي فيما لا يحمد فيما لا يرضاه الله عز وجل وان جمع كلمتي انا وإياهم على تخطئه المخطئ وسائر الناصحين ينفع الله به الاسلام والمسلمين ويرد به الشاردين والمعاندين الى جاده الصواب اما هذا المعاند والوقوف في الوسط وهذه الطريقه التي يسلكونها فانها سعي لارضاء من يعني يريد أن يقر عينه بشق الدعوة ولو كان معهم الكثير أو معي كله خساره على الدعوة وكله ضرر عليها ومهاترات وتضيع أوقات وتضيع أموال وتضيع جهود وتضيع دعوة كلها على حساب العناد وحساب الحسد والشيطان ونسأل الله السلامة والعافية ومنه التوفيق هكذا يا إخوان أم لا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الطريقة التي يسلكونها أشد من طريقة عبد الرحمن لما خرجوا وتميزوا رحلة وحده أما هؤلاء بطاشوا في الوسط وبسم الله وهكذا وكر على الدعوة من أناس نحن نحسبهم أنهم يبغضون الفرقة أشد البغض وأنا والله والله أنني حريص على جمع الكلمة وشاد إلى أن أبين حال هؤلاء وأن المشايخ يبقون في سلام وأن المشايخ يبقون في احترام وهم لا يحسبون لهذا الحساب ولا يقدرون هذا المقدار ما أدري من يكر بهم علينا ويعبيهم ويشحنهم لقصد هذا المعنى لهذا القصد لهذا المعنى آه آه ولكن إذا كان هذا قصدهم إذا كانوا يعني مارين في ذلك وما زالوا مستمرين فشانهم كما يحبون والله سبحانه وتعالى له الحكمة في خلقه السؤال التالي هل لكم من كلمة حول كتاب الهديه في الذب عن دار الحديث السلفية بدماج الأبية وهو مجلد في نحو 650 وخمسين صفحة لمؤلفه أبي بكر ابن ماهر ابن عطية المصري وقد نشر على الشبكة كتاب طيب نعم كتاب طيب إن شاء الله يعني لو انه مثلا هذبه وطبعه يستحق الطبع ويستحق الانتفاع به جزاه الله خيرا اخونا ابو بكر اخ طيب جزاه الله خيرا يتلمس الحق ويبحث عنه وينصره نسال الله ان يوفقنا واياه السؤال التالي ما رايكم في هذه المقوله لو وجدتم المشايخ في اليمن قالوا قولا وقلت انا بخلافه فأنا أنصحكم أن تكونوا مع المشايخ وأن تأخذوا بقولهم لأن قولهم لا شك أنه سيكون أسد من قول الواحد لو قيلت هذه في لأئمة الأربعة لكانت مخالفة للصواب لأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة إذا رأيتم هؤلاء الأربعة قالوا بقول وقلت بقول غيره فاعلموا اني مخطئ لكانت هذه خاطئة أليس كذلك؟ اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والله قد يفتح بالعلم على من أراد من عباده ما لم يفتحه على اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ورب قول يحرره الشيخ الإسلام نترك قول الجمهور ونأخذ بقول الشيخ الإسلام محدى ببراهينه وأدلته فالواجب اتباع الحق لا اتباع الكثرة ومتى كانت الكثرة سواء كانت الكثرة من الجمهور أو من غيرهم متى كانت هي الحكم والمرجع في الاختلاف بين الناس وأنها حق لا مناص عنه ولا يصيبه الخطأ هذا إذا قاله إنسان في الإجماع الإجماع المنضبط إجماع الصحابة جميعا نعم لا تجتمع عمة الا ضلاله أما إذا قاله في عشر عشرين أربعين من العلماء وغيرهم قد خالفهم ربما أو خالفهم واحد والحق معه فكما تقدم لو قاله في الأئمة الأربعة لكانت خطأا السؤال الآخير حفظكم الله ووفقكم لكل خير ودفع عنكم كل سوء ومكروه يقول سبق كلامكم حفظكم الله في نقد وبيان حال الجامعة الإسلامية وهذا كلام الشيخ العباد أحد, أحد كبار معلميها يعضض ما قلتم حيث يقول وقد عايشت هذه الجامعة وأدركت في شبابي شبابها وقوتها ثم أدركت في شيخوختي حرمها وضعفها ولله الأمر من قبل ومن بعد وإنه يحزنني ويؤلمني كثيرا أن أرى جامعة أسست على التقوى من أول يوم وتولى غراسها الشيخان الجليلان محمد ابن إبراهيم وعبد العزيز ابن باز يقول أمرها بعد نصف قرن على إنشائها إلى أن تكون في مهب الريح فتعصف بها عاصير وتكون محل إعجاب المستغربين والتغريبيين والصحفي والصحفيين بل وحتى الصحفيات التي لا وجود لهن قبل عدة سنوات إلى أن قال وإن مما يؤسف له أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد أصيبت بمثل ما أصيبت به الجامعة الإسلامية انتهى المراد السؤال ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تدهور مثل هذه الجامعات حتى يأخذ أهل السنة العظه والحَذرة كي يحافظوا على مراكزهم من أن تصاب بما أصيبت به تلك الجامعات. وأنا والله إنه ليحزنني ما حصل لها. لا ما حصلها. فإنها دار سلفية أسست على سنة ونفع الله بها الإسلام والمسلمين. وكنا بها فريحين ومسرورين ومشيدين ولكن يا إخوان إذا علم خير في بلد من البلدان لا يتركه أهل الأهواء والسبب في هذا كله مكايد أهل الأهواء لقصد فتفتت ذلك الخير وإذهاب بركته بالهندسة والكمبيوتر الآلي وما إلى ذلك من ما ذكر في تلك الوريقات القيمة التي أبانها العلامه العباد شكر الله له ولقد بلغ نصحه إلى ولي أمرهم في ذلك الموضع نصحا بليغا ورسالة منشورة الشاهد من هذا لله الأمر من قبل ومن بعد وإنما السؤال أننا نأخذ العبرة ووالله أنما أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفيه الدعوة والبعد عن الأهواء التي يكرم بها علينا ليخلخلوا وضعنا وليضعفوا قوتنا وليشمتوا بنا أعداءنا وليدخلوا فينا ليس منا إنما أقوم به من أجل الخوف من ما حصل في ذلك الموضع وغيره, وغيره فإن تصفيه الدعوة السلفية قوة وإنه لو وجد عدد من الصالحين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم والخليط مذله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها ترهقهم ذله. وإن تمكين أصحاب الشبهات والمتسلط عليهم غيرهم والعملاء للغير الآن أصحاب الفيوش عملاء للغير ولا لا عملاء لعبيد وما عبيد وعبيد صاحب انحرافات لو مكن عبيد من تلك الأشياء من أول يوم لأفسد أحر... فيها ولا لف عنقها إلى مسار غير سديد من أول يوم فلما أنكرنا ثار علينا ثار علينا الأغمار وال... والغوغة فمن أجل هذا اوصي نفسي ومن يسمع بما قد ذكرته ان شاء الله وأرجو نفعه في آخر أضرار الحزبية في آخر أضرار الحزبية يعني الوسائل الخفية لضرب الدعوة السلفية أن يكون إن شاء الله مستفاداً فإني والله ما قلته بهوى وقلته خوفاً وحرصاً على الدعوة السلفية الجمعيات تعمل هذه الأعمال وتمزق المسلمين شذر مذر ميول بعض التجار وفقهم الله وجنوحهم إلى جانب الحزبيين أو أناس من الدعوة السلفية دون آخرين نعم لكونه مثلا أثر عليه بعض المجالسين هذا نظير ما تصنعه الجمعيات وإن كان ذلك الجمعي حزبي وهذا ليس بحزبي إلا أن المؤدى مؤدى واحد الأمر الثاني على أن ايضا الإهمال في جانب عدم التميز وكون المكان يكون فيه الخليق ويكون فيه الحزب ونقول هو ساكت وهو يعني ماذا يذكرنا بخير وهو كذا هذا آثاره سيئة فإن الذين في الجامعة الإسلامية ممكن أن يمروا على العباد أو على بعض مشايخ السنة يقولوا حياك الله ويقبلوا في رأسه ومع ذلك يشتغل من التحت حتى مكنوا لأصحابهم وصارت تزاكي أهل السنة تحت النظر إن أيدها غيرها من التزاكي وإلا ردت وتزاكي الزنداني وتزاكي أبي الحسن وتزاكي الحزبيين في أقطار بلاد المسلمين مقبولة وتزاكي أهل السنة ما تقبل لذا صار الممكن له الحزبيون هناك عدا من وفقه الله من اهل السنه بالانحياز الى علماء السنه وبقوا على خير والا فلما مكنوا الحزبيون, الحزبيون مخاذيل وهم اذا سيطروا على الانسان كانهم يسحرونه سحرا سواء على مسؤول او لا غير مسؤول فلما حصل ذلك ارادوا ادخال ما كان يروق الى, إلى افهامهم والى ما يريدونه في التمكن من الجامعات والسيطرة عليها ومن رفع رأسه من أله السنة حاولوا زحزحته سواء كان مفتيا أو غير مفتي إننا لا نلاحظ الآن علماء جهابذة لهم في الدعوة قدم صدق ولهم في الدعوة أعمار ومع ذلك يهمشون ويمكن من مكنوا وصارت لهم السيطرة على هذه الأماكن سواء في جامعة الإسلامية أو في غيرها من البلدان لهذا أوصي واكرر بالتالف والتاخي والتحاكم الى الكتاب والسنه وعدم تمكين المخالفين يعني المشوشين في الدعوه وعدم كذلك ايضا الاغترار بالأبهات وكذلك عدم الركون الى الدنيا وعدم المبالاه بمن خالف الحق كبر أو صغر فلله الحمد نحن هذا مبدأنا والله لو يكبر مهما كبر وقد راينا من خالف لانكرنا عليه ونصحناه اما ان يبقى المنكر حاصل نقول هذا فعله الشيخ فلان له في السنه له في الدعوه كذا وكذا يا اخي ما هو معصوم قد يتاثر بخطا وذلك الخطا يضرب الدعوة ويفتك بها فوجب انكار خطا مع احترامه ان كان له من الخير وان كان له يعني النفع ولكن لا يكون هذا فرضا على اهل السنه وأن ما قاله تنزيل من حكيم حميد الكتاب والسنه حكمنا والمنهج السلفي حكمنا ونحن يا اخوان وجدنا دعوة سليمة صافية نقية مباركة أوصينا بأن نحافظ عليها وأن يعني ماذا لا يجوزنا الخلخل فيها والله لا يدخل جمعيات ولا يدخل صناديق ولا يدخل من يخلخل فيها ولا من يفرق شملها فنحن إن شاء الله على خير وجب علينا المحافظة عليه ومن أراد الخلخل فيها أو أراد الفتن فيها أو أراد كذا لا نقره على ذلك وهو يعتبر ضرره على نفسه وما تكسبه ولا... الله عز وجل ولا تكسبوا كل نفس الا عليها وما تقدموا لانفسكم او قال ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى اما الدعوه فسليمه هذا هو الواقع من الان وبعد الان يجري من جرى يهرول من هور من هرول ويصير عميلا من صار عميلا لقريب او بعيد والله الدعوه سليمه ومن خرج سيخرج بنفسه وسيضيع نفسه نحن نأسى عليه وننصحه وقد قلنا لهم من قبل كنت أقول لو أبقى وحدي في الدعوة أما الآن من خالف الدعوة السلفية والسير الذي كان عليه الشيخ رحمه الله والذي مضينا عليه سنين ربما يهزل هو ويضعف هو بقدر مخالفته للحق وبقدر فتنته وقلقلته في الدعوة ونسأل الله السلامه والعافية وأن يحفظ دعوتنا من كل سوء مكروه وأن يجمع كلمة أهل الحق على الحق والهدى والحمد لله رب العالمين